انما تعبدون من دون الله اوثانه وتخلقون افكاء ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتعو عند الله الرزق واعبدوه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 يُعذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ